بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عمله ومعرضون والذين هم للزكاة فاعدون والذين هم لفروجهم حافظون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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِدِيّنَاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَغْنَامٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينِينَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَا تَكُونُوا وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في اバائنا الاولين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 فَاسْلُكْ فِينا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَقْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُغَاظَنَّ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَتَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ بَأَن سَلَّمَ فِيكُمْ وَاسْبُولًا مِنْهُمْ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَهْتَدُونَ وَطَالَ الْمَلَلُ بِقَوْمِه الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْقَائِمَةِ الْآخِرَةِ وَأَثَرْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا آلَ إِلَّا بَشَاءَهُم مِثْلُ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 إِن هُوَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِن هُوَ إِلَّا وَهْمٌ افْتَرَاهُ اللَّهُ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِآمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ يَصْبِحُنَّ نَادِمِينَ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 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا مِنْ بهم من ضر للجوا في طبيانهم يعمقون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا عَادَ لَهُمْ شَدِيدَ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْرِصُونَ وَهُوَ الَّذِي بَنَى السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ أفلا تعتنون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوشون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَمَن خَفَتَ مَوَاجِيهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَغَارِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالَ رَبَّنَا وَلَبِثَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَنُرَدُّنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالُوا اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَدْخِلْنَا فَوْقَ الَّذِينَ آمَنُوا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمين.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 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَمُنُّونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله.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 لكل امرئ منهم أم ما اكتسب من الألف والذي تولى تبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهدات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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم يعرفكم الله أَن تعودوا لمثله أبدا إن كُنتُم مؤمنين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 ولم لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحساء والمنكر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 ولا يأتلب للفضل منكم والسعة أن يؤتوا للكمبى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك أبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا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 ان الله خبير بما يصنعون وقول للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الا ما ابدى زينتهن الا ما ظهر منها ومن يغرضها على غيظ وَلَا يُنْبَذُ ذُو حَسَنَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِمَعْرُوفَةٍ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهَا أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهَا أو, أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهَا أَوْ بَنِي أو بني اقواتهن او نساء ان اما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الاربه من الرجال أو الطفل او التابعين غير اول من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عمورات نساء ولا يخفى نبأ بأرضه إنري ما تخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أي يغلب المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم من الصالحين من عبادته وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنمهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون لكاحا حتى يوميهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلأوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب مصباح جُري من شجره وافه زيتونه الا شرقيه ولا غربيه كان زيتها يضيء كان زيتها يضيء ولولا لم تمسسنا نورنا نور يهدي الله به من يشاء ويضرم الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في مياد اننا الله ان ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والاصال الا لا تلهيهم تداره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والارصاد ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله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 أو كظلمات في بحر اللجي يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَى بَرْك يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَمنهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى جَدَينِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا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 وما أولئك من المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم ضعرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله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 وما على الرسول الا البلاغ المبين وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يمكنن لهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا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 يا ايها الذين امنوا لا نؤذن لكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عمرات لكم ليس عليكم ولا عليهم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 ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوكم او بيوت اخواتكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمابكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حتى إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله إن الله وفوره رحيم لا تدعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا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 والالاتقَدُ مِنْ بُونِه آلِمَةَ لا يَخْلُقونَ شَيئًا وَهُم يُخْلقونَ وَداَا يَمِقونَ لِأَمْفُسِهِمْ ضَضْلًا وَلا نَفاق وَلَا يَمِْكونَ لأَمْفُسِهِم ضَلم وَلا نَفحًا وَلاَا يَيمكونَ مَوْتًم وَلا حيةَ وَل نشُور وقال الذين كفروا بمهاجا إلا إفق افتراه وأعانبوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمهم وزورا وقالوا أساطير الأولين اتتبها فأيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ أُلْقِيَ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا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 بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لكثورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا شبورا كثيرا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 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كلبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذكر عذابا كبيرا